ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون إن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم وَإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بينهما فإن بغت إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إِنَّ الله يحب المقسطين إِنَّمَا المؤمنون إِخْوَةٌ فأصلحوا بين أخريكم واتقوا الله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 وجعلناكم شعوبا وقبائنا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب اما قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم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 وَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ